الشيخنا 13 صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه رحم الله شيخنا وشايخه والمسلمين اذن قراءه في كتاب المنظومه الهادي لابن عبد الله بن ابي داوود السدي ساري رحمه الله على شيخنا ابي الرحمان عليه وعلى العزيز بن موسى رحمه الله تعالى قال اصول في قول الله يقوم ملا مستقرا طوافا ومستني خيرا وجرا طيبا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا من السنه في القران والسنه ان الانسان اذا دعا اذا دعا يدعو لنفسه اولا ثم للغير وهذا الذي راينا عليه تبارك الله العلم راينا عليه تبارك الله العلم بين العلماء اللهم وفلنا ولشيخنا وللحاضرين مثل وهذا منتزع من قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تدع في قلوبنا غلا للذين امنوا هذا في باب الدعاء وفي باب النجاه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ان سان يقين نفسه ثم بعد ذلك اهله لذلك اذا دعا يدعو لنفسه اولا ولا يؤثر احدا عليه امم لان الاثاره في القرب الصواب ان الاثاره في القرب انه لا اثاره في القرب ادرك سوء بما على الرجل يكون بالصف الاول وياتي ابوه هل يرجع له املا ان اظهر انه لا يرجع له فان كانت المساله ثلاثيه لفضيله الصف الاول كما في قوله عليه الصلاه والسلام لو يعلم الناس ما في الادان والصف الاول ولن يريدوا الا ان يستهموا يعني يقترعوا بالسهام الا ان يستهموا عليه للسب فمن هذا القران ومن السنه ان الانسان يدعو نفسه ويدعو لمن له فضل عليه ويدعو لعامة المسلمين نعم. قال رحمه الله تعالى أبي مول أبي داود يقول ألا مستغف يلقى غافرا ومستمح خيرا ورزقا فيمنع سبق الكلام عن مسألة النزول وهي من صفات الله عز وجل من صفات الذات للفعل من صفات الفعل وأنكرها المبتنعة انكرها ابي البدع وقالوا ان النزول ينافي الاستواء وخالف عليهم اهل السنه السنه الدليلا فقالوا بل النزول من ادله الاستواء لان الاستواء معناه العلو والنزول لا يكون الا عن او من علو فالنزول ليس مناقضا للاستواء وانما هو دليل عليه ففي ثلث الليل الاخر كما بالصيحي ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الاخر يقول هل من مستغفر ينفع له هل من سائل ينفع عطيه هل من مسترزق فارزقه حتى يطلع الفجر المنفرده قالوا ينزل عمره وبعضهم قال ينزل ملك من الملائكه وهذا باطل لانه ليس للملك ان يقول هل من مستغفر ينفع له فالمغفرة ليس بمال الملك وانما هي لله سبحانه وتعالى وحدانه يقول انا مستغفر يلقى غفرا الا اداه تنبيه يعني تنبه لما سيقال يلقى غفرا وهو الله سبحانه وتعالى فهو الغفار وهو الغفور ومستمنحا خيرا مستمنح استمنح يعني طلب المنحة الالف والسين والتاء للطلب والمنحة هي العطيه من الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يجيب دعاء عبده اذا اخذ باسباب الاجابه واذا اخذ باسباب عدم الاجابه لا يجاب وسنن الله الكونيه لا تحابي احد صالحا ام طالحا قال صلى الله عليه وسلم رب عبد اشعث اخبر يمد يده الى السماء وطعامه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانه يستجابه كما روي مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه رب عبد اشعث اخبر وهذا الشعث والغبر من اسباب الاجابه وهو مسافر والسفر مبينه الاجابه يمد يده الى السماء وهذا ايضا من الادله في الدعاء وليس لان السماء قبلة الداعي كما يقول المعتزله فالمعتزله يقول يمد يديه الى السماء ليس لان الله في علو وانما لان السماء قبلة الدعاء وهذه العباره اطلقها بعض اخواننا طلاب العلم وهي خطا جدا بل هي كلام المعتزله تماما لما يقال لماذا ترفع يديك في الدعاء يقول بعض الناس لان السماء قبلة الدعاء وهذا غلط ولكن يقال يتمد اليدين إلى السماء لأن الله عز وجل في غلو وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله الذي قال بأن أذلة الغلو تزيد على ثلاثة آلاف دليل منها هذا الحديث يمد يديه إلى السماء لا لأن السماء قبلة الدعاء وإنما لأن الله عز وجل في السماء كما عند مسلم الحديث معاوية بن الحكم السلمي لما سال النبي عليه السلام الجاريه يا جاريه كانت تعجبيه اين الله فاشارت في السماء راشارت في السماء فيقول انا مستغفر يلقى غفرا ومستمه فيرا رزقا فيمنح الله عز وجل لا يعجزه شيء قال صلى الله عليه وسلم ان يديه سبحانه صحا الليل والنهار ارايتم ماذا انفق ربكم منذ ان خلق السماوات والارض وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابي هريره قال الله تعالى يا عبادي لو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل منهم مساله ما نقص هذا من ملك شيئا إلا كما ينقص المخلط إذا أُغفل البحر فهذه النعم كلها التي من الله عز وجل كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وما قال, قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تغصوها لو أن العباد جميعا اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل منهم ما يريد وما يحتاج فأعطى الله عز وجل كل منهم مسألة فأعطى الله عز وجل ما نقص هذا من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وماذا تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر هل تنقص شيئا لا قيمة فيه فملك الله عظيم ورزق الله واسع ونعمه لا تعد ولا تبصى سبحانه وتعالى وحمده ومع ذلك هو غني عن خلقه إلا أنه يتودد إليهم جل وعلا فينزل في كل ليلة في ثلث الليل الآخر يطلب منهم أن يسألوه الملحة والعرض هل من مستفقر فأغفرنه هل من سائل فأعطيه هل من مسترزق فأرزقه ولله المهر الأعلى لو أن الشيخ الباز مثلا رحمه الله قال سأتيك يا فلان الساعة الثانية ليلة انتظرني لي ثم جاء الشيخ وآخر يأكل الباب ويدق الباب وأنت نائم هل هذا يعد من الأدب مع الشيخ؟ ها؟ هل هذا آدم على الشيخ مفاذ ولله المثل أعلى فإن كان الله جن وعلا ينزل إلى سماء الدنيا تودل إلى خلقه يقول هل من مستغفل فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفل فأرزقه وهو الغني عنه جن وعلا ولله المثل أعلى سبحانه بحيث لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيحة لما يسهر على الرجل ينام حتى يصبح ويصحو حتى يصبح يعني حتى يطلع الفجر وليس حتى يصبح يعني تطلع الشمس لان الصراحه في الاسلام يبدا من من اذان الفجر الصadiq على الرجل حتى يصبح نام حتى يصحى قال عليه السلام ذاك رجل بال الشيطان في اذني والصواب كما قال من حقون العلم ان هذا البو بو الحقيقي وليس مجازيا بالالحقيقي اما عن كيفية الله فبعض الناس يجادل الشيطان ليل مرابطا كل ليله والعياده بالله فمن نام حتى يصحى بال الشيطان في اذنيه كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام يبدا الانسان قد ورد من الليل سواء في اوله او في اخره ان كان يخشى الا يستيقظ وكان مثلا الليل قصير كهذه الايام ان وقبل ان ينام لا يفوت على نفسه ركعتين فركعتان بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيها خير من الدكاكين وخير من الشركات وخير من العمارات وخير من السيارات وخير من الزوجات وخير من الاولاد خير من الاموال ركعتان بالليل ركعتان بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيها فبدنا نستظار هذه المعاني اليفه استجماعها واستجلابها حتى تحفز النفس على القيام قيام الليل لان صلاه يعني السابقين المخلصين امام الله سبحانه وتعالى نعم نعم لا هو لا ينقص شيئا شيء لا ينقص ممكن ممكن الله لا ينقص شيئا سبحانه وعلا يتفكر ماذا انفق ربكم من خلق السماوات والارض لا تغيضه نفقه فلا يغض ان نفقه لا يغضك الله عز وجل نعم الله نعم قد رحم الله تعالى الامام ابن ابي داود رحمه الله عليه وعلى والديه وعلى سائر علمائنا ومشايخنا حفظ الله احياءهم روى ذلك قوم يعني حديث النزول فقد رواه جماعه من الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد حديثهم لانه متواتر فلا حيله لاهل البدع من الجهنيه والمعاطله والمعطلة في رده من جهه السند ومعلوم عندنا نحن اهل السنه ان الحديث متى ثبت سواء كان متواترا ام احادا يجب العمل به ولكن الجهنيه ربما ردوا الحديث لانه احاد وكذلك المعتزله فلا حيلة لهم في ذلك ولذلك ماذا عملوا لما عدسوا عن الطعن في السند اخذوا يلعبون في في المته فقالوا ينزل الرسول يقول ينزل ربنا هم يقولون ينزل امر ربنا او ملك من ملائكه ربنا او لم يكن الرسول السلام مستطيعا والذي اوتي جوامع الكلم عليه السلام ان يقول ينزل امر الله او ملك من ملائكه الله اذا شك وهذا هو حال اهل البدع دائما اما ان يضعف الحديث ان وجد لذلك سبيلا فاذا لم يجد له سبيل عمد الى متنه فاخذ يلعب في هذا المتن ويتلاعب به هذه قاعده في كل مفتى واذا ذكر رأي رجل يقول في الاسانيد بغير قول الائمه فهذا صاحب هوى والمورد واذا كان الحديث متواثرا سالما من الطعن فيه فعمر الى المتن فاخذ يتلاعب به فهذا ايضا من اهل الاهواء والبدع وقد يجمع الرجل الشفي التلاعب في السند والتلاعب في المتن وهذا اخو عند الغلاة لا سيما الغلاة في التكفير فقالوا الناخر ابن عباس ضعيف وان صح فانه محمول على حكام عصره ومن حكام عصره الا الصديق و ابو بكر الا الصديق وعمر وعثمان وعلي ومعاويه ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل قول ابن عباس كفر دون كفر يكون محمول على الصديق هو عمر وعثمان وعلي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كفر كفرا دون كفر فالعياذ بالله أي يقول هذا رجل عاقل فضلا عن رجل عنده مسكة من العلم يقول هذا على الصديق وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي فالعياذ بالله أنهم كفروا كفرا دون كفر سبحانك هذا أبو تان عظيم رواد ذلك قوم لا يرد حديثهم الا قوم قوم كذبوه وطبقوه كذبوه وهم الجهميه والمعتزله فاصل البلاء في الجهميه والمعتزله ومن سار على دربهم في زماننا من المدرسه العقلانيه الذي يخوضها بعض الدخاكره التابعين التابعون لاكبر الجماعات الموجوده في مصر واقدمها حيث قاد هذه المدرسه والف احدهم كتابه السنه بين اهل الفقه والحديث وابتدا هذه المدرسه في عصر لا حول ولا قوه الا بالله وسار على الضرب في عام من الدكاتره العقلانيين فردوا جمله من الاحاديث بعقولهم من ذلك حديث الذي في الصحيح يؤتى بالموت على صورة كبش املح فيصبح بين الجنه والنار وينادي مناد ينادي اهل الجنه حياه بلا موت ويا اهل النار حياه بلا موت فيقول احد هؤلاء لا, لا الرسول ما بي لا يقصد ان الموت حياه كده الرسول يقول يؤتى بالموت على صورة كبش املح فيذبح وهذا لا تقول الرسول يقول لا نقول الموجز البحث على صوره كفش واحدهم ايضا يقول من هؤلاء الدكاتره ايضا عن قول المسلم للنساء ان هن ناقصات عقلا ودين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقصد هذا لكن الرسول كان بيهزر مع الصحابه يا جماعه قصده ما يقصدش كده الرسول كان بيهزر مع الصحابه ومن اين اتى بقول بهذا الهزار من اللوح المحفوظ ان الهواء ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوح يعني نزل اعظم رسول الملائكه جبرائيل الى اعظم رسول الملائكه ليبلغه عن الله انذار ورساله ولا يهذ بالله هذا العبث واللعب بالدين يا سيدنا انا خاف قوم كذبوه وقبحوا هكذا من كذب النصوص فهو كاذب هو كذاب وقبيح فعله والعياذ بالله ومن فتح هذا الشر يعني رد النصوص بالعقلي كما في القاعده الذهبيه في زماننا في زمان الثوره التي جاء فيها وقع عليها بعض الناس بعد ثلاثه او اربعه ايام من خروجها عايزه قريه يوم 8 وقع عليه يوم ال 11 وقال وفيها إذا تعرض العقل والنقل قدم العقل وأولى النقل ترجيحاً من المصلحة إذا تعرض العقل والنقل إذا تعرض عقلي؛ وآية والحديث يقدم عقلي ترجيحاً للمصلحة لأن المصلحة في تقديم عقلي على نقل والعياذ بالله أه tema يكون الأدب مع النصوص؟ أهıma ما يكون الأدب مع الله؟ أهكذا يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لما قال له عبد الله بن عمر يوما يا رسول الله إنك تغضب أأكتب كل ما تقول قال اكتب وغضب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا أو قال صفة وتقول عيشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صفة حتى في المزحة لا يكذب ابدا عليه السلام فالجنتب لهذه المدرسه بانها مدرسه خبيثه رد النصوص بالعقل والعياده بالله فمن اخطر ما يكون هذه المدرسه العقلانيه نعم قول الله والله نعم نعم طبعا لو صح السنه مثلا عننا لا يمكن ان يكون مثل جاز ممكن يكون المثل فيه شذوذ نعم قال الله قولوا ان خير الناس بعد محبتي وزيراق قيده ثم رضمان والمرجح وزيراهم وزيراق قيده كذبا وزيراق من سمع اسمان والمرجح ورابعهم خير البنية بعدهم علي حليف الخير من خير منجحوا منجحوا علي من حليف الخير من خير من منجحوا ما. ما. قال رحمه الله تعالى وقل إن خير الناس بعد محمده وزيراه قدما ثم عثمان لرجعه وقل يعني يا ايها السني الا خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيره قدما ثم عثمان الارجح هذا المبحث حول التفضيل بين الصحابه رضي الله عنهم وافضل الصحابه رضي الله عنهم فيفضل الصحابه مطلقا هم الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وقد أجمع الرنماء على هذا التفتيب في الخلافة أبو بكر ثم عثمان ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأما في الأفضلية فالحقه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وكان هناك خلاف بين علي وعثمان وتنازل الرنماء في ذلك تفضيل علي تفضيل عثمان التوقف ثم نقال الاتفاق على هذا الترتيب ايضا واما في الخلافه فقد قال شيخ الاسلام رحمه الله الواسطيه انه من فضل علي على ابي بكر عمر هو اظلم من حمار اهله وهذا هو حال الرافضه فانه ينكرون خلافه ابي بكر وعمر وعثمان بل يكفرون الثلاثه أبا بكر وعمر وعثمان ويجعلون و... أول الخلافة هي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعياذ بالله وهذا ظلال عظيم ذلك قال ابن أبي دود رحيم الله تعالى وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح وكلها غير الصحابة والخلفاء الأربعة كل منهم له فرق وفضع إلهم كثيرة جدا ويراجع في ذلك الصحيحين وعند أصحاب السنن في باب المناقب الصحابة أو في كتاب المناقب الصحابة فالصديق أبو بكر رضي الله عنه هو الرجل العظيم الكبير القدر العلي الشأ الرقيق القلب الحازم عند المواقف الشديدة الصعبة فمع أنه أسيف وعنده إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول إلا أنه إذا جاءت المواقف فإن لها الصديق رضي الله عنه في الصحيح البخاري ان النبي السلام قال مر ابا بكر ان يصلي بالناس قال تعاجد يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف اذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول يعني من كثرة البكاء فقال مر ابا بكر ان يصلي بالناس هذا رجل اسيف القلب بعض ناس يقول لك هذا رجل يقول لك والله انا انا عارف كلامك حق بس انا مش جايت اني قطع الجماعه المنتدعين دول معلومه ده خروج للجماعه معلومه خروج تبقى بال واللي يقول لك بعضه بالملخصي والاخر يعني الصروه رقيق القلب ان كنت رقيق القلب بصدق لابد ان تكون حازما ايضا في مواطني اللي تحتاج الى حس فابو بكر انكسر رفيقه السيفه رضي الله عنه لكن لما جاء موقف الفاشل الرسول ماذا فعل الصديق تحلل بايه بموقف من بموقف عمر من موقف ابي بكر بموقف ابي بكر والا فع عمر استلم سيفه وقال كما في الصحيح من قال ان محمدا ما قطع طوقا انما نادى وناجي ربه كما فعل نوس بن عمران وابو بكر كان في مزرعه اللو بالسنح على مقربه من المدينه فجاءه الخبر فجاء فلم يكلم احدا وراد ان يتاكد من صحه الخبر وهذا انتبه من هذه مدرسه الفكر موقع ابو بكر مدرسه الفكر فجاء فلم يكلم احدا ودخل على حجره عائشه حيث النبي صلى الله عليه وسلم وكشف فوجده قد سجيا يعني غطى وجهه على الرسول فكشف عن وجهه وانشد وقبله بين عينيه وانشد بيتين من الشعر وقال طِب تحيا وميت يا رسول الله ثم خرج ومبكر الحاجب في هذه الفكره من القوي عبقريه هذه الامه الذي وافق القران في اكثر المواطن والذي يفرق منه الشياطين الجن تفرق منه فضل عن الأنس رضي الله عنه عمر سيواجه عمر وما أدرك ما عمر فدخل المسجد ولم يكلم أحدا ورقل من بر وقال اجلس يا عمر فلم يجلس اجلس فلم يجلس اجلس فلم يجلس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ومن كان يا عبد محمد فان محمد قد مات ومن كان يا عبد الله فان الله حي لا يموت وتلا الايات وتلا الايات من سوره آل عمران قال عمر والله كأني لم اسمعها قبل يومين وكانت رجلاي الا تحملاني وخرج جالسا رضى الله عنه لان عمر تربى على تعظيم الدليل لكنه غفل في هذا الموقف لشدة حبه للنبي صغم وهذا يعني أن المرأة منها ربما إذا أصابه ألم شديء يغفل عن الحق قد يغضب غضبا يجعله يفقد شعوره ويطيش عقله من شدة حب النبي عمر لدن السنان يعني غفل عن ذلك وإلا فعمر يدني يقين أن الرسول سيموت وإلا فعمر يدني يقين أن الرسول سيموت وراد لهول المصيبه ولك ان تصور عظم هذه المصيبه على قلوب الصحابه حينما تعلم حديث انس بن بخال الصيحه لما لقته فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام وهو قافل من مدفن الرسول عليه السلام فقالت فاطمه يا انس اطابت انفسكم ان تحطوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل استطعت أن تهدي التراب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هو ما هو ما هو إلا أن سدلنا التراب عليه إلا وتنكرنا خلوبا يعني القلب الذي كان يحمله أنس منذ لحظاته والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم ليس هو الذي يحمله بعد ترافه فيدل على أهمية ملازمة أهل علم وأن القلب يتغير بمفارقته لا سيما عند الفتن فعند الفتن تحتاج ان تركز في ملازمه العلماء لان بهم باذن الله تثبت الخل وهذا ابو بكر رجل اذا قرأ القران لا يدرى ما يقول من كثر الاكلام لكن لما جاء موقف الحزم والرجوله كان لا الصديق فض الله العلي كذلك في حرب المرتدين يقف عمر مع ابي بكر كما في الصحيح ويقول يا ابي بكر اجتقل اجتقاش بما اناسا يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عمر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه والله لو منعوني عناقا ويا صغار المعص وفي روايه عقالا وهو الحبل الذي يربط به البعير والله لو منعوني عناقا وفي روايه عقالا كانوا ادونه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ويمشي رضي الله عنه ويسير جيش جيش من اسامه ويومئذ كم كان عمر اسامه 18 عام يعني ولد في ثانويه عامه 18 سنه السنه كانت تلك تمام وكان تحت امره اسامه كبار الصحابة هل اعترض أحد على مرة الإسانة بن زايد قال لهم انتشف سنة هيقود في جيش في أبو عبيدة وفي خالق في عمر في كبار الصحابة لا خلاص هذا جيش يجهز لا يرد انتهى سواء كان أبو عبيدة في المقدمة لا إشكال في المؤخرة لا إشكال وهذا حال من يعمل لله بصدق بتخطب مفيش مشكله بتدي الدز مفيش مشكله بتكنس المز مفيش مشكله بتلم الزباله وتحطها في الصندوق مفيش مشكله المهم انه عمله لله ينصر به دين الله عز وجل لذلك في صحيح البخاري لما توفي رجل اسود وخيل امراه سوداء كان يقوم او كانت تقوم المسجد يعني يكنس المس قلنا النبي عليه الصلاه والسلام كان قائلا فكل يا الصحابه ان يقضوه فلما السيخ سال عن قال قال انه مات فتنا درج واحد مسكين بسيط يكنس المسجد مشتاق لصحبه الرسول عشان يحضر معنا الجنازه فغضب النبي عليه السلام قال الا اذنتموني الا اذنتموني دلوني على قبر او قال قبره وذهب وصلى عليه واخذ يدعو دعاء طويلا قال الراوي حتى تمنيت اني مكانه يعني من طول دعاءي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الاسود او المراه السوداء بيدنا الاخلاص ايها الاخ لانه ينصر الدين ابدا الا على يد رجال صادقين في الحق لا يمكن ولا ينصر الدين ابدا والله على يد قوم ظالمين ولا على يد قوم جهلاء قال سبحانه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال وهي ااملت تكليف كما قال ابن ما فابين ان حملناها واشفقنا منها السماوات والارض والجبال خفن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فعلى العدل والعين قامت السماوات وغضت وبالظلم والجهل تزول الامانه وتضيع الامن فلا بد من الاخلاص والصدق ولا بد من العدل حتى مع من ظلمنا قال سبحانه ولا يجرمنكم شناان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فمن اتقى العدل فالترتيب ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي نعم الآن صلاه الجنازه لمن فاتته صلاه الجنازه يصلي على القبر وهذا خاص بصلاه الجنازه راينا علمانا ان الشيخ بايز الرشدي وصالح العيداني يفعلون ذلك اذا فاتته صلاه الجنازه ذهب يصلي على القبر يجوز وهذا خاص بصلاه الجنازه لا تدنس فيها بكوع ولا سوت واذا صلى يصلي لجهة القدر ام الى جهة القبلة الى جهة القدر وهذا خاص بصلاة الجنازة ولكن هل يصلى على كل غائب هل كل من مات في احد البلاد بلا كفاه يصلى عليه ها لا اذا صلى عليه لا يصلى عليه طيب هذا قول ها اه اذا كان عظيما في قومه فانه يصلى عليه ولو صلى عليه هنا رجلا لما مات الشيخ بن باز رحم الله صلى عليه وسلم واين دفن هو دفن في مكه الشرفه كذلك الشيخ العثيمين لما مات صلى عليه في الرياض وذا بعض اخوانه في العلم فصلوا صلوا عليه حق بن باز او ساعة أيضا عن حكم هذا السفر وتنازع العلماء في حكمه السفر من أجل الذهاب بصلاة جنازة هل هذا يعد نوع من الغلو أم يعد نوع يعني من تعظيم العلماء فبعض إخوان وطلاب العلم اختار أنه يذهب وذهب وصلوا عليه في مقبولة العود أظن في مكة والبعض الآخر صلى في الرياضة فالقول المحقق هو اقتلار سمحت الشيخ البزر حمال الله تعالى أنه إذا كان عظيم قوم يصلى عليه كما صلى على, على النجاش فالنجاش كان في بلاد الحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونعاه لأصحاب علم المبر كما فعلت عند البقالي الصحيح صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعض الصحابة في الأسفار وغيرها ولم يصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومات القراء ولن يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصواب إن شاء الله لأن المسافة تتأخذت أقوال يصلى على كل أحد لا يصلى إلا على من صل... من لم يصلى عليه يصلى على العلماء من الناس كالعلماء والأمراء يصلى عليهم دون غيرهم كما صلى النبي صلى الله عليه النجاش ولن يصلى على القراء لنقتل في بعض الغزوات أو غيرها في الأسفار وهذا القول والله أعلم هو الأظهر هو الأصور جمعنا الليل واختار سمح الشيخ واختار الشيخ ابو عز را شعير وجمعنا الليل لا هذا غلط قال ان هذا خاص بالرسول فقط ما صلى الصحابه نعم صلى الصحابه في البخاري اننا نسمع ان الداشدي لاصحابه على المنبر اما القادم من الوصي الذي صلى وحده لو كان صلى وحده لكان هذا خاصا به ولماذا يغصص؟ لماذا التخصيص؟ لا الاصل ولولا ان يفعلوا الاصل ما هو؟ الاتباع والخصوصيه ها؟ وعليه فيكون خاص والعام ها؟ نعم ولذلك ولذلك هو هذا الذي يجري الان في بلاد السعوديه حيث يقولون ما يوجد ولا يمكن احد ما يجيب لا يمكن احد من اهلنا نعم نعم السكنا في <تصفيق> مصر هنا بسطوف الصوفيه قريه ابو التزور قريه عنسينا والصوفيه لا نحن لا خلينا نترك شيئا من السنه صلاه الجنازه على القبر جائده لا نترك لان الصوفيه يقولون بجواز الصلاه عند المقابر لا اذا احنا وده انه منهج المنار نعلم الناس الدين ما بيفضل الناس يروحوا يصلوا على القبر متنازعون الى متى يصلون عليه الى شام او الى اثلاث ايام متنازعون فيه بيهجة. والاظهر انه لا حد لان الجسد يبقى نعم نعم لا, لا. يصلح نعم يعني يحرم وإراءة وإراءة وإراءة نعم نعم فعندما صدقات وقال شكرا الله أعلم يحتاج إلى مراجعة ضعام لات نعم نعم نعم نعم نتعلق يعني خليك تخلينا في شيء في البضائل السبيع قال لكم الصديق رضي الله عنه فمن فضائل الصديق ايضا رضي الله عنه وارضاه ما جاء في الصحيح ان النبي عليه السلام قال سد كل خوخه الا خوقه ابي بكر وقال رضي الله عنه وقال عليه الصلاه والسلام في فضله رضي الله عنه ما من احد لله يزن علينا الا ابا بكر فانا له عندنا عليه يزن لا يكافيه عليها الا الله سبحانه وتعالى والصديق كان رجلا عظيما القدر وهذا علامته في موقف الاسراء حينما جاء المشركون يحلشوا بينه وبين المسلمين قالوا ان صحابه يزعم انه ذهب من من مكه الى فلسطين وعرج الى السماء السابعه ثم عاد في جزء من الليل قال ان كان قد قال حفصا ان كان قد قاله حفصا انا ما علمت على هذا رجل كريما ابدا فهذا نقول ايضا في علماينا الكبار كان هذا قول فوسط ان شاء الله وسط ما جاء ظن عليه كلمه ولو مره واحده نعم والله نذكر الصديق في الصحيحين كثيره وفي غيرها الكتب والسنن فضائل الصديق ابي بكر رضي الله عنه وارضاه من ذلك ايضا ما جاء انه رقى يوما هو عمر وعثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم جبل احد فرجف بهم الجبل اتز فضربه عليه الصلاه والسلام بلجده وقال اثبت احد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان فأثبت له الصديقية أن يصنع وصديق على وزن فعيد فعيد صيغة مبالغة الصدق رضي الله عنه وقال نعم لماذا لا يبدى على حول الشكل الإسلام لماذا لا يبدى الفضل عليهم على عثمان مستقبل أن يأخذ الإجناء نعم لماذا لا يبدى عدد الفضل عليهم على عثمان على توجيه الاسلام الذي يقول هذا هذا العقد الاجماع يبد لكن قبل الاجماع لا لذلك بعض العلماء رمى يقول فلان رمى بالتشيع ونسب ذلك للنساء وغير رمى بالتشيع تشيع بعض هؤلاء كان على ماذا على تضليل علي على على, على اذن نعم في السماء الرسول سأل الجارية أين الله قالت في السماء وأقرها على ذلك ولم ينكر أيها فنحن نقول ما, قاله ما أقره الرسول هذا سألنا أين الله نقول في السماء نقول في السماء كما أقر الرسول عليه الصلاة والسنان هذه الجارية الأعجمية على أن الله سبحانه وتعالى في السماء ومسألة من حروف الجر وبعضها يقوم مقام بعد فهذا نبحث من طويل جداً علينا ان نقراه كله بشكل سواء لله <تصحة> <لا فيه العلوي. تصحة> سبحانه وتعالى نعم اقرا بشكل صغير شويه في التاليف او اي حاجه كل ثالث خليه برضه على الدرس كيف الدرس حضرتك كنت بتقول المعكزه ده يا اما الحده يا اما سماه واحنا كنا سماها كلها في العقد ينفي العلوم اه ما هي العيبه في ذلك ينفي العلوه ان هذا قول خطا من الا ينفون العلو الله سبحانه وتعالى نحن نرفع ايدينا للسماء ليس لان الله في علو ولكن لان السماء قبلة الدعاء. هللو يا الله. سمحت في نفسك هناك بعض الحلات هدف هدف مثل الابدايه ضد ده وراجل فهم حاجه درجه في تطبيق ابي عبيده على على امام واحد حتى عمر افتراض عنه قال لو كان حيًا لو هل هذا يعني كان خلاف ناخذ اجابه لا لا انا من هناك خلاف ان هناك خلاف بين السلف في تقديم ابي عبيد على علي رضي الله ولا علي اكثر الصواب ان علي افضل من ابي عبيد وعثمان كذلك لا اعلم خلاف بين السلف في الامر اما كون المرء يقدم ابي عبيد في جانب ما في الاماره او غيره لا يجب على الاضريه مطلقا ان يكون الانسان فاضلا في جانب مقصورا في جانب الاخر السر كده فعلا عشان متغلبنيش وان مش عشان هم شرطه <تصفيق> سؤالك اللي بره الدرس ان بالشيخ عادل المدرسه عشان ما تمشيش غلط بالنسبه للحديث اللي بالاعمال باليد قلنا ان كل كلمه فانما امر باليد تجيز العمل يعني فضل نفس كده وان امر كده نوى ونت من نوى واضح ان هناك مشوه صلح يعني زي الاب طب انت هتف او انطال عن حاجه التادين ده اعلى التمسك تمام فده كان يعود له في عدم الواحد اكثر في بيئه ليه فهذه هذه يجوز مثلا في المسجد اركان كده صلاه تكون او تحضر دين مثلا توصل بالي ورصيده اعمار رسائل لذلك ال في تقسيم الثاني هذه للدوائر جائزه ام يا يعني يعني يحسبها في القلب الضيره يستكره يعني نعم فقه نيه فقه عظيم جدا تكلم فيه شيخ الاسلام في مجموعه الفتاوى رحمه الله وبه سبق الصحابه من دونهم انهم قلبوا كل نياتهم لله عز وجل حتى في الحالات احدهم ياخذ يسعى على العاشي ينتبه بذلك مثلا ان يعيط اهله على السؤال فيكون هذا السعي في سبيل الله فهذا فهم النيه مهم جدا ليسبق الانسان غيره والصحابه قالوا لنا من, من يغزو يريد الجهاد ومننا من يغزو يريد يريد يعني الجهاد والعطيه والسلب او كما قال الله عنه ولم ينكر لنا صانم ذلك الانسان ان قرر الجهاد مثلا ناويا قتل كثيرا فله سلبه يجوز ان ينتوى الشهاده في سبيل الله والمغنم اه من يريد الجهاد ويريد المغنم اذا اراد المغنم والغنيمه ايضا مع هذه النيه يجوز ليس هناك ليس هناك وليس هذا من طلب الدنيا لان هذا امر مشروع من قتل قتيلا فله سلبو مفيش مانع جلد يد اذا كان هذا الاجر مشروع اذا كان هذا العمل يترتب عليه هذا الاجر بالشرح كصراحه اي عمل اخر فاحضرني يد جهاديه الى الله هذا الجنس يحتاج يستحب لنا الجهاد في سبيل الله يستحب ان هي مثلا ايه اعاده مسجله لله برد التاديه نصره في الدين ورسوليه ما في مانع لا مانع من هذا والله اعلم نعم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله اتبع هذه